دعوات يقرأ عند لابس الثوب الجديد اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له وأعوذ بك من شره وشر ما هو له اللهم لك الحمد كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة وكل ما لبس ثوبه يقرأ هذا الدعاء اللهم ألبسني لباس العلم والتقوى دعاء يقرأ عند لبس الثوب الجديد اللهم إني أسألك من خيره وخير ما يعوله وعوذ بك من شره وشر ما يعوله الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي دعاء يقرأ عند إخراج السوبه بسم الله الذي لا إله إلا هو عند دخول الحمام اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وبعد الدخول إلى الحمام يقرأ هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الجنة ونعيمها وأعوذ بك من النار وحميمها وإذا خرج منه اللهم إني أعوذ بك من النار وأسألك أفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويقرأ هذا بعد خروجه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كذا يقرأ عند دخول الحمام بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخصيته وما للظالمين من أنصار دعاء يقرأ عند النظر إلى المرأة الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وكرم سورته وكرمه سورة وجهي وحسنها واجعلني من المسلمين اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي دعاء يقرأ عند النظر إلى المرأة الحمد لله الذي سوا خلقي فعدل وشرم سورة وجهه وحسنها وجعل من المسلمين اللهم حسن اللهم حسنت خلقه فحسن خلقي دعاء حلال عند رؤيته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أحلمه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام كذا دعاء حلال, حلال خير الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وظهوره والمعافاته دعاء الرعد بسم الله الرحمن الرحيم ويسبح الرعد عمده والملائكة من خيفته ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم جادلون في الله وهو شديد المحال دعاء الصائقة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تقتلنا بأرضك ولا تهدكنا بعذابك وعافنا ولا تلهكنا ولا تهلكنا قبل ذلك. دعاء لشدة الرئيحي. اللهم جعلنا رياحا ولا تجعلها ريحا. وهذا لشدة الرئيحي. اللهم لا تقتلنا بربك ولا تهلكنا بسخدك. وعافنا قبل ذلك. دعاء الإفتار. يا واسع المغفرة اغفر لي الحمد لله الذي أعاني فصمت ورزقني فأفطرت ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت الدعاء قبل الإفتار بسم الله الرحمن الرحيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنوب العظيمة إلا العظيمة يا واسع المغفرة اغفر لي